الحور تناديك تعال أقبل لا تخشى الأهوال الحور تناديك تعال أقبل لا تخشى الأهوال فجنة أنهار وقصور قد جعلت نزل الأبطال نصور بسيف علي وصوت بلال سندك حصونا وجبال ونحمل بالعزم الاثقال لن تقيدنا الاغلال لن تقيدنا الاغلال حورت تناديك تعال اقبل لا تخشى الاهوال حورت تناديك تعال قبل لا تخشى الأهوال فجنة أنهار وقصور قد جعلت نزل الأبطال نزل الأبطال قبول الجنة يا رجال هيا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 فجنة انهارا وقصور قد جالت نزل الابطان نزل الابطان